بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا, فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إنا إلهاكم لا واحد إنا إلهاكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا 126. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب 127. دحورا, دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فاستفتهم أهُم أشد خلقاً أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذِب إن خلقناهم من طين اللاذِب بل عجبت ويصفرون بل عجبت وإذا ذكرو لا يذكرون وإذا ذكرو لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا 111. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قل نوى وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به احقر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احقر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم, وقفوهم إنهم مسؤولون انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ مَا لَا تُنْزَلُ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان. وما كان لنا عليكم من سلطان. بل كنتم قوما طاغين. بل فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا إن لذائكون إن لذائكون فأغوايناكم إن كنا يومئذٍ في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون. إنك ذلك نفعل بالمجرمين. إنك ذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا. إِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ويقولون إن لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون إن لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء أبي الحق وصدق المرسلين. الموصلين إنكم لذائق العذاب الآليم إنكم لذائق العذاب الآليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجذون إلا ما كنتم تعملون illa ibadallahi al-muflissin illa ibadallahi al-muflissin ulaiika lahum rizqun ma'lum ulaiika lahum rizqun ma'lum fawaakih يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ الذَّاتِ تَرْفَعِينَ وَعِنْدَهُمُ الْقِصْرَاتُ تَرْفَعِينَ كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ أَأَكُونُ بَنَاذُهُمْ عَلَى ذَعْنٍ يَتَسَاءَلُونَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون لا عفراه في سواي الجحيم. ولا عفراه في سواي الجحيم. قالت الله إن كتلتُردين. قالت الله إن كتلتُردين. ولو لنعمه ربي لكونت من المحضرين. ولو لنا نعمة ربي لكونت من المحضرين أثما نحن بمينتين أثما نحن بمينتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن إن هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا فتنة للظالمين إنها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ Inna shajwatun t'khruj fi asal jahin. T'lgha k'annahu r'us al shayatin. T'lgha k'annahu r'us al shayatin. Fa innahum la'akilun minha, ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن موجعهم لا إلى الجحيم ثم إن موجعهم لا الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ كيف كان عاقبة المنذرين؟ كيف كان عاقبة المنذرين؟ إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقرنا دانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا 124. واتركنا عليه في الآخرين 125. سلام على نوح في العالمين 126. إنا كذلك نجزي المحسنين 127. إنا كذلك نجزي المحسنين كذلك نجز المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعتهم لابراهيم. وإن إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون اِذَا اتَّخَذَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اِذَا اتَّخَذَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مذبرين فتولوا عنهم مذبرين فقال ألا تأكلون فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا قال أتعبدون ما تنحتون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم قال فأورادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيه رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انني 119. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 110. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى Qala ya abatif al ma tukmar Qala ya abatif al ma tukmar Setejiduni in shakallahu min assabirin Setejiduni in shakallahu min assabirin فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَال Inna kdzalik najiz al-muhsinin. Inna kdzalik najiz al-muhsinin. Inna haa dahul wal-bala فذيناهو بذبح عظيم فذيناهو بذبح عظيم وترثنا عليه في الاخرين وترثنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم Karena jiziul muhsinin. Karena jiziul muhsinin. Innuhul min aibadinaal mu'minin. Innuhul min aibadinaal mu'minin. Wabashshulnaahu bi ishaq nabiyyin min al salihin. من الصالحين وباركنا عليه وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ولقد مننا, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ون... جِئْنَا هُمَا وَطَمْأَنَّاهُمَا مِنَ الْخَوْفِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُشْتَقِيمَ وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُشْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَى يَاسَ لَنَا الْمُبَشِّرِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَكُمْ بِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أحسن الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم محضرون. فكذبوه فإن إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وترقنا عليه في الآخرين وترقنا عليه في الآخرين سلام على اللياسين سلام على كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ اذن جيناه واهلهم اجمعين اذن جيناه واهلهم اجمعين الا عجوزا في الغابرين الا عجوزا في الغابرين ثم دمورنا الاخرين ثم دم ان الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وبالليل أفلا تعقلون أفلا تعقلون؟ وإن يونس من المرسلين وإن يُنسل من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحظين. فساهم فكان من المرحّضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلو لا أنه كان من المسبحين، فلولا لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وانبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون وأرسلناه إلى مائة ألف ام يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين آمنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون استفتهم الربك البنات ولهم البن ام خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ام خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ من إفتكهم لا يقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون،, لكاذبون أصفق البنات على البنين، أصفق البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سل مبين؟ أم لكم سل قانون مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ف...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 إنهم سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم نار هي إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصاف إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أن عِنْدَنَا ولين عباد الله المخلصين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمة نال إبعادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن نجنا لهم الغالب. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِين, حين وَأُنصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأُنصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ أفبعذابنا فإذا نزل بساحتهم فسأ صباح المذرين فإذا نزل بساحتهم فسأ صباح المذرين وتوال عنهم حتىحين وتوال وابصر الف سوف يبصرون وابصر الف سوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين